بسم الله الرحمن الرحيم حاميم ت ن ز な ا, إ ل なんでな من な ا ل なんでなんでなんでなんでな م でなんでなん ا なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでな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 أم لهم ش ر ك في السماوات أتون ي بكتاب من قبل هذا أو آثار أو آ ث أو ا ر ا من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من ما يدعو من شركه ا ل ه ل ى شركه د ع ا ي ه غير ر ب ح و ه ذات مضمون ا د ت ه م ك ا ف ر ي ن و َ إ ِ ذ َ ا تتلى ُ عليهم ََِْ اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين َِ كفروا ََُ للحق َِِْ لما ََ جاءهم ََُْ هذا ََ سحر ٌِْ مبين ٌُِ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 ペア ر リ ما يفعل بي ولا بكم إن أ ت ب ع إلا ما يوحى إلي وما أ, أنا إ ن ا إلا نذير مبين قل أ ر أ ي ت م إ ن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد و َ ش ه د ش ا ه د م ن ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ع ل ى م ث ل ه ف آ م ن و ا س ت ك ْ ب ر ت م إ ن ا ل ل ه ل ا ي ه د ي ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبطونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إ م ا م ع ورحمة و ه ذ ا ك ت ا ب م ص د ق ل س ا ن فيا ا ي ن ذ ر ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا وبشرى ل ل م ح س ن ي ن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 وَأَنْ وَأَصْلِحْ وَإِنِّي أَعْمَلَ أُولَئِكَ أَحْسَنَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ مَا صَالِحًا لِي إِلَيْكَ تَرْضَاهُ ذُرِّيَّتِ تُبَتُ فِي عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ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 أ ن أ خ ر ج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله, وهما يستغيثان الله ويلك آ م ن إ ن وعد الله حق فيقول ما هذا 「私の思い出は何でもいい م す」 قد خلت من قبلهم من الجن والانس إ إنهم, انهم كانوا خاسرين 私たちはこの世を変えることはな ا ことです。 私たちはこのように思い出してくれているので、私 ت ちはこのように思い出してくれているので、私たちはこのように思い出してくれているので、私たちはこのように思い出してくれているので、私たちはこのように思い出 م てくれている。 واذكر أ خ و عاد إ ذ انذر قومه بالاحطاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أ ل ا تعبدوا إ لا الله ألا تعبدوا إ ل ا الله إ ن ي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 قال ا ن ا ل ع ل م عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا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 私 د كل لا ي ى لا م は今日の夜を楽 ب む日々 ر 楽 ب む日々を楽しむ日 ا ل ا しむ日々を楽 م ك 日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽し م 日々を楽しむ日々を楽しむ日々を ا し م 日々 ا 楽しむ日 私たちはこの世を変えたことを知っております。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 قالوا يا قومنا إ ن سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى الح طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله و آ م ن و ا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له مِنْ أ و ل س و ع ل ا ل م ب ي ن أ و ل م ي ر و ا ا أن ل ل ه ا ل ذ ي خلق ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و ل م ي ع ي ب خ ل ق ه 「べ و ん」「きょうは」「きょう ا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 بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون